إلى مراتِ جعل فيها زوجين اثنين يوشِّي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجارات وجنات من أعناق وزرع وزرعوا ونفِّلوا صلوان وغِرَّ صلوان صنواني وغير صنواني يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن تعجلت عجبا قولهم اذا كنا كردا اننا في قلق جديد اولئك الذين كذبوا بربهم وانائك الاولان في اعماقهم وانائك اصحاب